وبعد فهذا هو الدرس السابع والأربعون في سلسلة دروس السيرة النبوية ونحن ما زلنا نتحدث عن فتح مكة تحدثنا عن الأحداث التي وقعت في فتح مكة ثم عدنا إلى ذلك بالدرس والشرح واستنباط المبادئ والأحكام وأخذ العبر قلنا في درسنا الأخير ربما إن عمل حاطب بن أبي بلتع الذي فعله تستنبط منه أحكام كثيرة وقد ذكرت هذه الأحكام لكن يبدو أن الموضوع يحتاج إلى مزيد شرح وبيان ويبدو أن موضوع المشركين يعني غير المسلمين وموقف المسلمين منهم في السلم والحرب أمر لا يزال تمتد عليه غاشية من اللبس لذلك يبدو أن من الخير أن نعود فنزيد الأمر بيانا وتفصيلا لا شك أن العمل الذي قام به حاطب بن أبي بلتع عمل إجرامي يعني وهي وهو يسمى اليوم في عرف المجتمع الدولي بالخيان العظمى لكن ليس هذا هو المهم المهم ما هو حكم الشريعة الإسلامية في هذا الأمر ما موقف رئيس الدولة في عمل من هذا القبيل قلنا المسألة تدخل فيما يسميه علماء الشريعة الإسلامية بأحكام الإمامة والسياسة الشرعية وكلمة أحكام الإمامة تعني تلك المسائل التي فوض الله عز وجل فيها رسوله للحكم بما يرى أنه المصلحة للمسلمين وأنه الخير المتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية هذا ما يعنيه الفقهاء بكلمة أحكام الإمام والسياسة الشرعية وأزيدكم ايضاحا الآن موضوع الصلاة مثلا لم يفوض البيان الإلهي رسوله في أن يعني يبينها كما يحب لا وضع البيان الإلهي النقاط على الحروف وأوحى الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عدد ركعات كل صلاة وكيفية الصلاة وكيف يكون الركوع وكيف يكون السجود هل يستطيع الرسول أن يزيد من عنده حسب المصلحة أو ينقص لا كذلك أحكام الصوم كذلك أحكام الزكاة كذلك حرمة الرباك لذلك تسمى هذه الأحكام أحكام تبليغ جاء رسول الله بلاغ من الله وحيا ومهمة المصطفى أن يبلغنا هذا الوحي لا يزيد ولا ينقص أما عندما يفوض الله عز وجل رسوله في أمر الأسرة بعد أن وضعت الحرب اوزارها انظر إلى المصلحة الإسلامية ونفذ تحب أن تأسر تحب أن تسترق تحب أن تفتديهم بالمال تحب أن تمتن عليهم لك ذلك لكن لا على أساس يعني أن يختار أحد هذه الحلول اعتباطاً لا على أساس أن يرى في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين إذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يسمى أحكام الإمامي وقضاؤه داخل في أحكام الإمامي كذلك إعلانه الحرب إعلانه نهاية الحرب السلم نعم طيب حاطب بن أبي فعل هذا الأمر كان الرسول الله يملك أن يعاقبه أم لا كان يملك لكن باري عز وجل يعني أعطاه الضوء الأخضر أن يتصرف حسب مقتضى مصلحة الإسلام نعم. كان يمكن أن يعذر واختيار الإمام لعقوبة تعزيرية معينة داخلة في أحكام الإمام رجل ارتكب جنحة ارتكب جريمة لكن ليس لها حد يعاقب يعاقب طيب ما هي عقوبته الشارع وكل الأمر في ذلك إلى ما يراه ولي أمر المسلمين إن شاء سجن إن شاء جلد إن شاء افتدى بمال وعند المالكيه انشاء قتل ايضا نعم طيب إن في اهل الصلاه والسلام اختار المن بالنسبه اللي حاطب ابن ابي بلتاعه نعم وعندما اقترح سيدنا عمر ان يضرب عنقه قال لا يا عمر ما ادراك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم بعض الأخوة قال لي طيب ربما كان رسول الله يعني أنه بما أنه شهد بدرا النبي اتخذ منه هذا الموقف يعني لو لم يكن قد شهد بدرا كان ينبغي أن يقتله لا نعم هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراض ولاحظوا كلمة لعل لعل الله قد اطلع يعني هذا من قبيل يعني صفح رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هل على سيدنا أبي بكر إذا وقع في, عهد في عهده مثل هذا العمل واحد مثل حاطب فعل ذلك هل على أبي بكر أن يفعل تماما كما فعل رسول الله لا إن رأى أن المصلحة تقتضي عقاب عقل كذلك إذا وقع مثل هذا الأمر في عهده من بعد خلفاء الراشدين هذا معنى قولنا المسألة داخل في أحكام السياسة الشرعية والإمامة وهذا موضوع مهم جدا ينبغي أن نعلمه كثيرة هي تصرفات المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تصرفها بوصف كونه رئيس دولة نعم النبي عليه الصلاة والسلام عندما صفع عن سيدنا حاطب بن أبي بلتع أيد الله سبحانه وتعالى موقف سيدنا رسول الله كما قلنا أنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق نعم إلى آخر لا الآية الأولى الثانية الثالثة الرابعة واضح كيف ما معنى أن هذه الآية أيدت عمل رسول الله أيدت عمل رسول الله عندما نعتت الآية هذا الإنسان وأمثاله بالإيمان ما سلب البيان الإلهي عنهم سمة الإيمان بهذا العمل الشائن وجاءت العبارة بضمير الجمع يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا فأصبح حكم حاطب أبن أبي بلتا حكم كل من فعل مثله طب إذا كان مؤمن الباري سبحانه وتعالى هنا ألفت النظر إلى شيء أيضا ينبغي أن نزيد الأمر فيه جلاء وايضاحا بعد هذه الآية إلى ست أو سبع آيات كلها تأكيد على أن المسلمين ما ينبغي أن يخضعوا لولاية الكافرين ما ينبغي أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء نعم وشدد البيان الإلهي على هذا نعم ونبهنا أن علينا أن نتخذ من سيدنا إبراهيم أسوة وقدوة لنا نعم عندما قال لقوم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله نعم لكن لاحظوا البيان الإلهي فيما بعد استدرك في نفس السورة عندما نهى عن الموالات نهى ان يخضع المؤمن لولايه الكافر عليه نعم البيان الالهي استدرك وبين ان هنالك فرقا بين الولايه والبر ان يخضع المؤمن لولايه الكافر لا اما ان يبر ان يشيع البر بينهما فهذا لا مانع لاحظوا البيان الالهي كيف نقول استدرك انجاز التعبير قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم ما قال ان تولوهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوه لاحظوا كيف يتكامل البيان الحكم الالهي في هذه السوره وهذه السوره متى نزلت في اثناء فتح مكه يعني قبيل وفاه النبي عليه الصلاه والسلام البيان الإلهي هنا فرق بين أمرين اثنين دخول المسلم في ولاية الكافر أو تحت ولاية الكافر هذا ممنوع وبنصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون معنى الولايات يعني أن يكون المؤمن إمعة تابعا خاضعا لهذا الإنسان الجاحد الكافر بالله لا نعم هذا ممنوع المؤمن عزيز وينبغي أن يكون امينا على هذه العزة التي متعه الله سبحانه وتعالى بها لكن لكي لا يلتبس عليك هذا بالبر البيان الإلهي هذا فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يخرجوا لم لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم البر لا ما هو البر ان تشيع بينك وبين هذا الانسان صله العداله صله المساواه في التعامل الدنيوي نعم تشيع بينك وبينه علاقات تجارية علاقات جوار علاقات شركة أمور مصلحية تجتمعان عليها فيما يتعلق بأمور الدنيا المختلفة لا مانع البر يعني الخلق الفاضل لا يوجد ما يمنع من أن تعامل هذا الإنسان غير المسلم بالخلق الفاضل كما ذكر الفقهاء يعني بالمناسبات تعلن عن لطفك برك خلقك الفاضل نعم دخلت نعمه الى دار هذا الانسان الذي بينك وبينه قرابه جوار نعم صله ما شركة اجتمعتما يوما ما على لقاء على معرفة تدخل إلى داره وتهنئه بالنعمه التي أكرمه الله عز وجل بها إن كان زواج إن كان مولود إن كان رزق أي إن كان كذلك العكس إن طافت به مصيبة وفاة مرض أي شيء تدخل داره تعزيه بالعبارات التي ذكرها فقهاؤنا وعلماء الشريعة الإسلامية هذا هو البر نعم هل المسلم ممنوع من هذا؟ لا ليس ممنوع من هذا بشكل من الأشكال ورد في ترجمه الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى ان الامام ابا حنيفه كان له جار يهودي وكان مسرفا على نفسه في الشرب وكان في كثير من الليالي يشرب حتى يسكر ثم يرفع عقيرته وصوته بالغناء ويقول اضاعوني واي فتن اضاع ليوم كريهه وسداد ثغري الامام ابو حنيفه كان صابرا على هذا نعم هذا من البر في مرت ايام وليالي لم يعد يسمع الامام ابو حنيفه الصوت هذا الانسان سال عن قالوا له إنه ارتكب جنحة سجن بسببها جنحة مو جريمة ذهب إلى القاضي وسأل عن الجنحة التي ارتكبها عرف أن الجنحة بسيطة فتشفع له عند القاضي أخرجه القاضي ولما علم أن جاره رجع الى داره امنا مطمئنا ذهب في المساء يهنئه بالعوده الى داره ولاطفه قائلا اترانا ضيعناك يعني كان شو عم يقول كل ليله نعم اضاعوني وأي فتى اضاعوا شلون شايف ضيعناك شيء نعم طيب هذا هو البر الذي امر لا نقول اباح امر به الله سبحانه وتعالى اقول هذا حتى يستعصي بعض الاخوه لا بعض الشباب الذين يتعاملون مع عصبياتهم او رعوناتهم او يعني تصورات مذهبيه ضيقه يتحرر ارجو ان يتحرروا منها الباري سبحانه وتعالى لم يأمر المسلمين أن يلاحقوا الكافرين بالقتل والتنكيل أينما وجدوا ما في هذا الشيء ولكن الله عز وجل أمر المسلمين برد العدوان أينما وجد أمر الله عز وجل برد العدوان الواقع وأيضا شو حكينا المتوقع ايضا يعني علمت الدوله الاسلاميه ان نعم دوله عدو كافره تخطط لقتالنا نحن نسابقهم ما داموا خططوا لقتالنا يعني العدوان بدا نعم اما هل امر الله عز وجل المسلمين او رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم في عهد من العهود ان كان في عهد المكي او العهد المدني ان يتعقب الكافرين لكفرهم فيقضي عليهم اينما وجدوا لانهم كفار لا بل الباري عز وجل قال في سوره البقره نعم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين هنالك من يقرا ايات من سوره التوبه ويرى ان فيها ايات يامر الله فيها بملاحقه الكافرين بقتلهم اينما وجدوا فيقول اي هي الايه نسخت الايات التي كانت تامر بالبر لا يا حبيبي ما في شيء نسخ من هذا وأكبر دليل أن نفس الآيات اللي بيستشهدوا فيها بسورة التوبة في آية عجيبة فيما يتعلق لا أقول بالأمر بالبر بالصفح يقول جل جلاله في الصفحة الأولى من سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلم طيب. أي مشرك هذا هذا مشرك حربي لأن سياق الآية سباق عن المشرك الحربي إذا واحد من هؤلاء الحربيين رفع يده وآلن الرغبة في أن يدخل في دار الإسلام ليتعرف ليتبين حقيقة الإسلام أو حال المسلمين أو أو ما الذي يجب علينا أجاب البيان الإلهي فاجره نعم عطيده الأخضر الاخضر تفضل فأجره يعني أدخله حتى يسمع كلام الله سمعه شو بيقول القرآن الإسلام شو هو والدين شو حقيقته وووو شوف شو بده هو جاوبه شو بده يسأل جاوبه طيب سمع سمعوا ما عجبوا هالدين وبدو يرجع لك بدو يرجع لوين لجابة الحرب نقتله وسيرجع ليكون حربيا لا قال لك الله عز وجل ثم أبلغه مأمنه ما عجبك طيب ما بتركه لأنه لبين ما يصل لمكان الأمن بجوز نيتين ونحن منكون السبب ابلغه ما ذلك بانهم قوم لا يعلم هل نحن بحاجه الى اكثر من هذا هذا شيء نقراه في كتاب الله واضحا جليا طيب احدهم يقول لي هذا الشباب طبعا هذا اشكال يرد لكن عندما يرد الاشكال نجيب عنه قال طيب العباس عندما قال لأبي سفيان أسلم قبل أن تضرب عنقك النبي ما رد عليه يعني ما قاله للعباس لا, لا انت غلطان أنا ما رح أضرب عنقه طيب وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام على كلام العباس اقرار شكال وارد نعم أجبته لكن لازم نجاوب الكل بجوز غيره كمان مستشكل هذا الأمر الواقع أن عندنا في قواعد الفقه قاعدتين قاعدة بتقول السكوت إقرار وقاعدة بتقول لا ينسب إلى ساكتين قول هاي القاعدة صحيحة وهي صحيحة عندما نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم تصرف تصرفات متكرره وقال كلاما مخالفا لكلام العباس مرات متكرره سكوت النبي الان ما عاد له دلاله انه هذا اقرار واضح كيف لأن النبي عليه الصلاه والسلام تحدث عن عباده الاصنام هي ما بتجوز الصنم ما بيفيد وما ينفع مرارا وتكرارا وهو ما راى شاف له شيء واحد عمس جديد صنم منطلع فيه ماشي هل سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرار لا ليش لأن النبي تحدث في هذا وبين حكم الله مرارا وتكرارا انتهى الأمر هنا نقول لا ينسب إلى ساكت قول نعم لكن إذا لأول مرة النبي عليه الصلاة والسلام سمع من أفتى بشيء أو قرر أمرا وسكت المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام من قبل تصرف تصرفا مخالفا عندئذ نقول سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة اقرار طيب سكوت النبي على كلام سيدنا الأبعاس من أنواع تعالوا نشوف أنواع هلا بصلح الحديبيه لما تم الصلح دخلت قبيله كافره اسمها قبيله خزاعه في حمايه النبي عليه الصلاه والسلام ودخلت قبيله كافره اسمها قبيله بني بكر في حمايه مشركي مكه النبي عليه الصلاه والسلام قبل حمايه مشركي خزاعه أم لا أهلا أنه أنتوا بزمتي بحمايتي وهن مشركوا لا أهل زمي ولا شيء بل أكثر من هذا شو سبب فتح مكة؟ أن بني بكر باتفاق مع مشركي قريش بيتوا قبيلة خزاعة بغارة وقتلوا عدد منهم وجاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مشركون والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نصرت إن لم أنصر بنكاب مما انصر منه نفسي إيه نعم وخطط وتوجه إلى مكة فاتحا طيب هذا التصرف من رسول الله على ما يدل يدل على أنه لا كلام سيد العباس لا مو لن يقتله ولن يقطع رأسه لو بقي أبو سفيان لماذا؟ لأن تصرف رسول الله يخالف ذلك ففي هذه الحالة نطبق قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول هل دلالة تصرف رسول الله على هذا الحكم مرة واحدة؟ مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة طيب دخل مكه وطاف حول القاعه ودخلها ثم خرج ونظر الى فلول المشركين وقد احدق بكل المشركين شو قال لهم قال لهم اذهبوا فانتم لكم لك مشركين هل امرهم ان يسلموا لو كان كلام سيد سيدنا العباس شرعا وحقا يوافق عليه رسول الله لامر لا بقطع رؤوسهم جميعا او يدخلوه الاسلام صح طيب قال اذهبوا فانتم الطلقاء هل اجبر احدا على الدخول في الاسلام انذاك يلي بده يجا يبايع هني لحالهم ياتون فئات اثره اخرى اثره اخرى يبايعون الذين ياتون يبايعون الرسول، رسول الله يبايعهم في ناس بيوا ما اسلموا ولا لا كثير شو سوى فيهم النبي ولا شيء عندما اتجه الى حنين بعد غزه بعد فتح مكه سنتحدث عنه عندما اتجه الى حنين نظر فوجد انه بحاجه الى مزيد من الاسلحه اسلحه قليله لانه عندما جاءوا من مكه جاءوا من المدينه الى مكه كان اكثر من عشرة آلاف الأسلحة غير كافية الآن في في غزوة في حرب حقيقية لأنه قبائل هوازن وغيره اجتمعت بدأت تقاتل النبي عليه الصلاة والسلام سمع عليه الصلاة والسلام أنا عند صفوان ابن أمي المشرك أسلحة تاجر أسلحة كان نعم ذهب إليه نعم ورحب فيه وقال له يعني ممكن يعني تعيرنا هيك شويه اسئله نحن احنا بحاجه الها قال له اغصبا يا محمد يعني بدك تاخذها وما بدك ترجع اياها قال لا بل عاريه مردوده قال له طيب تفضل خذ وهو مشرك ضرب عنقه ما ضرب عنقه ارجو ايها الاخوه ونحن ندرس سيرة حبيبنا رسول الله ونتدبر كلام الله سبحانه وتعالى أن نتحرر من عصبياتنا المذهبية وأن نتحرر من رعوناتنا الفكرية وأن يعني تقودنا نعم حالة واحدة لا ثانية لها هي الإخلاص لله هي التجرد لما قد بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يقتضي أن نتهم أنفسنا بالجهل مرارا وتكرارا مرارا احتياطا يعني أنا الآن ممكن أن أنظر نظرة سطحية إلى امر من الأمور فيعني تقودني تصوراتي أخيلتي عصبيتي إلى أن الحكم كذا لا ما استعجل ما استعجل ينبغي ان احقق ادقق اسال نعم الانسان قد يتقلب نعم في عده افكار وعده اراء مختلفه ريثما يصل الى الحق الذي يثبت عليه نعم نحن عندما كنا في مرحله الشباب نعم الواقعت لينا بمثل هذا يعني اسمع خطابا من خطيب مفوه متحمس التهب التهب بسبب خطابه الحماسي رأس نتيجه لخطابه نعم اتصور واجبات معينه ينبغي ان نقوم بها الى اخره لكن بدافع من الحماس العاطفي في غيبوبه من العقل والفكر والعلم لكن كان ياتي من يكرمني الله عز وجل به في ينبهني إلى ضرورة أن لا يستطردن الحماس وأن لا تتغلب علي الرعوني والله كتر خيرك برجع بدقي قيمك آه بلا والله الحماس مو محلو مو محلو بلاد الإسلامية التي فتحت هل أجبر أهلها على الإسلام مصر كثرة كاثرة من الأقباط بقوا كما هم بلاد الشام بقي النصارى بعد فتح الشام إلى الحروب الصليبية يناهزون عدد المسلمين يعني حوالي خمسين بالمئة مسلمين وخمسين بالمئة النصارى وهذا الكتاب نعم طيب عندما استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وكتب هذه الوثيقة مو كتب اكتتب لأن النبي ما كان بيكتب سيدنا علي هو اللي كتبها اكتتب الوثيقة اللي بنسميها اليوم الوثيقة شو بنسميها دستور مما يقارب تسعين مادة شوفي بهالدستور موجود موجود البند التالي يهود بني عوف امه مع المسلمين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم تفضل صوت في كان زملا ما كان عم ياخذ منهم جزيه ابدا ما كان في شواته جزيه نعم وعاش اليهود والمسلمين تحت مظله السلم واحتضن الوجود الاسلامي الحق اليهود والمسلمين على درجه سواء واضح كيف ولو لم تستيقظ صفه الغدر عند اليهود وبقيت راقده لظل الامر على تلك الحاله لكن كما علمتم نعم ابت طبيعه الغدر عند اليهود الا ان تعلن عن نفسها بعد غزوه بدر بلشت يعني سلسله الغدر نعم ومن اجل ذلك أخرج اليهود لكن لولا الغدر كان رسول الله يجبرهم على الدخول في الاسلام او ان يطردهم لا هاي الوثيقه هذا ما تقول نعم يحذر فيها القران رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجبار كثيرا جدا افا تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك لامن امان في الارض كلهم جميعا فانت تكره الناس انت اي وظيفتك نعم فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر آية المشهوره المعروفه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي البعض قالوا هي مو الغيه منقول قالوا انه نسخت بايه السيف اللي في التوبه بعد ما بتجي ايه وين احد من المشركين استجارك شرحناها طيب يا أخي هذا الذي يقوله هؤلاء الناس الباري سبحانه وتعالى بمرحله من المراحل قال لا اكراه في الدين بعدين رجع لا لا في اكراه هذا الكلام ضعه في اعتبارك وميزان عقلك لا يمكن للعقل ان يتقبله لا اكراه في الدين لا نافيه ام ناهيه لا نافيه وليست ناهيه يعني الجمله اخبار وليست انشاء الجمله إخبار وليست إنشاء يعني لا يتاتى الإكراه في الدين لأن مكان الدين القلب أنت يا محمد لن تستطيع أن تكره لأن الإكراه لا يتاتى إكراه كزيد على أن تلفظ نعم إكراه كزيدا على أن يسجد غصب عنه نعم لكن أن تكره زيدا من الناس على الدينونة لله لا تستطيع فلا نافية وليست ناهية والجملة خبرية وليست إنشاء إذا كانت الجملة خبرية ليست إنشاء الجملة الخبرية تنسخ الذي ينسخ هو الإنشاء الحكم واجب ينسخ الوجوب ربما محرم تنسخ الحرمه ربما لكن خبر جاءك من عند الله ان نسخته معنى ذلك يا الاولاني كذب يا ثاني كذب واضح كيف فالاخبار لا ينسخ بالاضافه الى هذا نقول طيب ماذا لو اتبعنا هذه الثلي التي يقودها الحماس الحماس العاطفي بعيدا عن ضوابط العقل والعلم ماذا لو سرنا وراء هذا الحماس القائل ان الكافر حكمه القتل الكافر حكمه القتل لأنه العباس قال لسيدنا ابو سفيان نعم اسلم قبل ان تضرب عنقك وكلام سكوت النبي اقرار إذا الكافر ما القتل بالله عليكم إذا المسلمين بدي هذا الحكم اليوم أسدون إلى الإسلام نفعا أم يلطخونه بالسواد القاتم في أفكار وأعين وتصورات العالم اليوم ما في حدا بضر الإسلام مثل حكايتهم إذا بنانوا يلا احملوا السلاح وكل هدول الكفار لازم نقتلهم لأن النبي أقر العباس على قوله أسلم قبل أن تضرب عنقه لكن بدون شيء نحن مثل ما يقولوا صوفتنا حمراء، يتهمونا بالإرهاب بي بي بي بيصنعوا الإرهاب بلادهم وبيصدروه وبي لعنا نعم أبدا اليوم ولله الحمد الناس الذين يدخلون في دين الله افواجا في الغرب الأمريكي والأوروبي شيء لا يكاد العقل يتصوره من الكثرة والعدد يزداد يزداد الجرائد الصيونية تعبر عن الفزع الكبير الذي يسري إلى نفوس الصهاينة والقاده لا أقول الشعوب الأمريكية القاده الامريكان الصقور وال والغربان وكلنا دول نعم طيب لأي لأي شيء يعني يدخلون في هذا الدين لأنهم يرون نقيض ما يتهم به الدين ألا وهو ألا ما. نحن عم نرفع صوتا ببيان الحق عم بين الحق شو هو كلام الله سبحانه وتعالى يتلى كلام الله سبحانه وتعالى يفسر ويشرح باللغات المختلفة ونحن لا. نبين لنا نبين للعالم كلنا هذه هي بضاعتنا قل تعالوا الى كلمه سواء نعم طيب اليس هذا خيرا من ان نرفع لواء مقاتله كل من لم يدخل الاسلام من اين لك هذا يا اخي من اين لك قد يقول فيكم قائل طيب والمرتد الم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه طيب اليس هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافى مع ما قد شرحته لكم الان هذا الموضوع لم اطويه عن النظر ابدا انا ما بترك شيء الحمد لله لا بنسى ولا بتناسى لكن مكانه مهون مكانه وين في العقيده ايوه عند الحديث عن الردي اينه المهم أننا ينبغي أن لا نخضع وجودنا الإسلامي تحت ولاية غير المسلمين يعني التبعية وهذا شيء طبيعي نحن اعزه وعندما نقول نحن اعزه لا نريد أن نستعبدهم لا ولكننا نريد ان نقول إننا نحن جزء من الأسرة الإنسانية والأسرة الإنسانية يشيع فيما بين أفرادها البر أياً كانت دياناتهم البر كما قال الله سبحانه وتعالى المؤلاء لا ها هذه التبعية التي ترونها باسم سياسي وما إلى ذلك هي التي نهان الله سبحانه وتعالى عنها قال طيب والبغض في الله نعم ألم يأمرنا الباري النبي عليه الصلاة والسلام بالبغض في الله فعلا البغض في الله جزء من الجهاد لكنه ليس بغضا لذات الشخص وإنما هو بغض للكفر الذي تلبس به الشخص فرق بين هذا وذاك هو بغض للكفر الذي تلبس به الشخص والفارق كيف يظهر عندما يهتدي هذا الانسان الكافر الى الله ويتوب ويؤوب يتحول بلحظه واحده من اعدى اعدائي الى احب الناس اليك اليس كذلك اذن لما كنت عم بكره عم بكره شخصه لا عم بكره الكفر الذي تلبس به وهذا هو موقف الرسل والانبياء سيدنا لوط شو كان يقول لقومه اني لعملكم من القالي من الكارهين أنا أكره هذا العمل الذي تتلبسون به فالبغض في الله ليس شيئا متجها إلى شخص هذا الإنسان ذاته لا لا ابدا لو كان متجها إلى ذاته لكان الأمر سواء أسلم ولا ما أسلم عندما أنظر إليه اشمئز منه والبغض نعم يظل متجها من قلبي إلى ذاته لا إنما هو البغض لعارض تلبس به وهو المعصية وإلا طيب هلا النبي يقول الدين النصيحة أليس كذلك أنا هل يمكن أن أنصح من أكره هلا إذا كان واحد بكرهه بعادي ما بنصحه بالعكس بدعينه الله يغمله ما ما إن شاء الله عمره ما يهتدي يقول متى أنصح هذا الإنسان وأتحرق على أن يتحول من الضلال إلى الهدايه لما أكون أنا عم برحمه لما أكون عم باطف عليه لما أكون عم غار عليه لما أكون عم بشفق عليه وهذا ما يطلبه الله عز وجل مني هذا أخوك في الإنسانية لا تخلي بكرة يصير حطب لنار جهنم اهدي حاول تسكر عليه طريق الضلال جره مثل ما الله هداك كمان له هذا ما يأمرنا به ديننا نعم اما ان افسر البغض في الله تفسيرا ممسوخا يعني ابغض شخصه لا انا لا ابغض شخص الكافر ابغض كفره ابغض المعصيه التي يتلبس بها اظن هذا الموضوع اصبح واضحا لكن الشيء الباقي هو ان ننصح أنفسنا وإخواننا أن نتحرر من العصبية للمذهب العصبية للذات العصبية للفكر أن نتحرر من الرعون هذه شغلات نفسية لازم نحن نحرر أنفسنا منها وإلا نحن نسيء إلى ديننا الذي اعزنا الله به نعم في الوقت الذي نتخيل أننا يعني نحسن إلى الدين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء وإماءك واقفون ببابك ملتصقون بأعتابك اللهم إنك تعلم أننا لن نتحول عن بابك ليس, ملا ليس لنا ملاذ سواك وليس لنا ملجأ إلا ذا الجلال والإكرام ليس لنا منصرف عن بابك لأنك الهنا الذي لا إله لنا سواه أنت النافع وأنت الضار أنت الرازق وأنت المحي وأنت المميت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك ونسألك يا رب العالمين بافتقارنا وبمسكنتنا وببؤسنا ونسألك اللهم بوقوفنا على بابك والتصاقنا بأعتابك أن تستجيب الساعة دعانا أن لا ترد كفنا خائبة عن سماء رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا رب فقراءك ببابك مساكينك ببابك يا فالجلال والإكرام يسألونك يستبطرون رحمتك فنسألك اللهم أن ترحمنا اسقنا الغيث يا رب أكرمتنا بالسقيا توجهت أفئدتنا بالبشرة إلى سمائك يا رب العالمين استبشرنا فنسألك اللهم أن تتمم هذه البشارة التي تلقيناها منك يا رب العالمين لا تقطع عنا رفتك يا ربي لا تقطع عنا كرمك وجودك لا تقطع عنا رزقك يا رب العالمين إلهي يا من يسمع الساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا يا ربي مر سماءك أن تمطر ومر أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام نسألك بالشيوخ الركع وبالبهائم الرتع وبالأطفال الرضع انتهب طالحين لصالحين فإن لم يكن فينا صالحا فنسألك اللهم انتهبنا جميعا لسعة فضلك وكرمك وجودك نسألك اللهم بغناك عنا ونسألك اللهم بافتقارنا إليك أن تصلح احوالنا جميعا وأن تدبر أمورنا كلها وأن لا تكل أي واحد منا إلى نفسه ولا إلى أحد من خلقك طرفت عينا ولا أقل من ذلك فإنك انتكلنا يا ربي إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتبعدنا من الخير ونحن يا ربي لا نفق إلا بكرمك لا نفق إلا برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين إلهي أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وها نحن قد دعوناك كما أمرت فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام صل في هذه الليلة الغراء أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين